يعم ما يَِذ في الأأَرضِ وَماَا يَفْوج مِنهَا وَماَا يزِل مِنَ السَّم وَماَا يَغودُ فيِيه وَهُو مكُم أَن ما قُ تُُ واللهَّهُ بِماَا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 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى مَن يُرِيدُ الْمَشْرَطَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۖ أُنظُرْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا ارْجِعُوا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسور لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَوْمَ بَنِي لَأَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَمَا رَبُّكُمْ وَأَرْسَلْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَإِذْ تَرْمُونَ أَنفُسَكُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ لَلْيَوْمَ لاَ يُقْضَى مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الذين كفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا أن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ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 إِ المُ الصَّّقينَ وَهُ الصَّقاتِ وَأَقَبُ اللههَا فَبًا حَسَنَ يُضَاعافُ لَهُ وَلَهُم أَدِ كَر والَّذينَ آممَ بِاللهِ وَثُلهِ أُلَائِكَهُ والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونوهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاق بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعزب الكفار نباته ثم ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوال وما الحياة الدنيا إلا متاع الهروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدك للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير لِّكَي لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الذين يبخلون ويأمون الناس بالبكر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقَ أَسَنُوث لَناادِبَبَناتِ وَآن زَلناَا مَهُ الكِتابابَ وَنزَانَ لقُومًَا مَنْ النَّاسُ بالِقِْ لَقومًَا مَنْ النَّاسُ بالِالقِِْ وَآن زَلهَ الحَذيدَ فيِيهِ بَعْْسٌ وَمن فعولٍ الناسَ وَم ل فلٍ النَّاسِ وَلعَمَ غهُ مَم يصُروه وَصُلَهُ بِالغَي إه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 وقفينا على آثارهم بعسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل لَجَعلمَا فيِي قُلوبَّينَ التبَعُوه رَأ فَتَ وََحمَ تَ وَحبَان وَرَحْبَانِيَةٌ يَتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاها عَلَيْهِمْ إِلَّا بِثَغَاءٍ إِرْضَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعايَتِهَا رَأَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ